Wysmile, rachna, rahim. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل Ma <many> sami'ala biha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 وثمود وقوم لوط وم اصحاب الايكه اولئك الاحزاب ان كلهم الا كذب الرسل فحق عقابهم وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده واحده وقالوا ربنا عج لنا قطنا قبل يوم الحساب غير محشوره كل له اواد وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب وهل اتاك نبؤ الخصم اذ تصور محراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا, بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسعون ولي نعجة واحدة فقال أكفرنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. Szanowny Panie أَنَّمَا Panie فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, لَهُ Komisarzu, Panie لَهُ Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Siedzieliśmy się w tej Izbie, jakim jesteśmy w tej Izbie. Zawsze mówiliśmy o tym, co się dzieje 124. وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار 127. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 128. نجعل المتقين تَبَرُوا عَيَاتِي وَلِيَتَذَكَّرَ عُلُوَ قال اني إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب 120. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كرسيه جَسَدًا ثُمَّ أَنَابِ قَالَ رَبِّ اغْفِبْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ من بَعْدٍ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في هذا عطاؤنا فمن أو أمسك في حساب وإن له الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الألباب.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 126. واذكر إسماعيل واليسع وذلك فيه وكل من الأخيار 127. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآبئ جنات عدن مفتحة له Szczęśliwy jesteś, kto jesteś, kto jesteś, بئس المهاد هذا فليذوب حميم وغساق واخر من شكله ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صلى لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار هذا وإن للطاغين لشر 129. وارتخن لا مرحبا بهم إنهم وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار وقالوا ما لنا لا 129. وإن أخذناهم سخريا عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم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 كان اليمن علم من الملائئ الاعلى اذ يختصن اي يوحى الي الا انما نبي اذ قال ربك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 <تصفيق> أستكبرت أم كنت من العالين <تصفيق> قل لان جهنم نجحد نبلك ومن نتبعك من منهم ومن نتبعك من منهم اجمعين قل ما اسالكم عليه من اجر وانا من المتكلي